وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هل لباسي الجرح والتعديل وين ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح قول راجح ويك يكسي معدل يا مجرح يكفي كتشي بكاد تعديل وكاد تجريح بكاد الله بشرتك خبير بلو علمي خوي لا تجريح ولا تعديل لا كمكسيك يعني شرطك أويك عارف بلجرح ولا تعديل ولحاشك الله وحكى الخطيب في الكفاية أن القاضي أبا بكر الباقلاني حكى عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم أنه لا يقبل في التزكية إلا اثنان سواء كانت للشهادة أو للرواية يعني بو تجريب يسي بدوان هي أما تجريح يكسيش قيدني مش قولك لكن صوابه هيك بو تعديل بو تجريح يكس كافيه فيه ثلاثة <تصفيق> فيه ثلاثة أخوال أما ثالثها إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق وإن لا فلا سيقولي هذه قولي سيم يك مدوى من اخونا كدواء سيم قول لو سيقولي كلمه زوايا ان كان لا يروي الا عن ثقه فتوثيق و اما روايه الثقة عن شيخ ما بس فهل يتضمنوا تعديله ذلك الشيخ ام لا فيه ثلاثه اقوال يعني او تعديل ين تجريح يكس كافي اما اغر روايه كسك ثقه بير عن شيخ يعني الشيخ غير موثق غير معروف به بالعدالة الباطنة أقول بس روايتي ليك آية كافية في قليل روايات بك آية بتتعديل قولي تاهية ثالثها إن كان لا يروي إلا عن ثقة مثلا شرط يوايه لا يروي إلا عن ثقة بس روايه للثقة وأكاد كالروايتي اللي يمكس وكد كشيخي لا لينها سيبت بوي فتوثيق وإلا فلا أقول بم شرطه شرط يوايه لا يروي إلا عن ثقة بنت توثيق أجنان بنت توثيق أما قول السامة فلم دون قول هيلسر والقولان الآخران هما الأول التعديل مطلقا التعديل مطلقا, مطلقا بوشي قولك لقولك كان أيضا حر مادم ثقيا يروي عن شيخ تعديله لأن الظاهر أنه لا يروي إلا عن عدل ظاهر وايه كسك أخوي ثقبت رواية لشيئك لكسك ثقبت إذ لو علم فيه جرح لذكره جرحي أو كسيك وأكاد أو باسي لا يكون غاشا في الدين بويه الثقة بروايتك لضعيفك ولمجروحك بتغش لأن لا يكون غاشا في الدين بلان أم قولا أم احتجاج وإستدلالا أردك لا وتو ورد هذا بأن جماعة من العدول الثقات رووا عن ضعفاء، كندين كسي ثقها يا هي روايتي هيلك لكسي ضعيفة كوابو مجرد الرواية مجرد رواية الثقات نابتة, نابتة تعديل مطلقا والثاني والثاني أنه ليس بتعديل ليس بتعديل مطلقا تعديل نية مطلقا بتعديل سيمش أميك باسيك ان كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق وإلا فلا والصحيح أنه لا يكون توثيقا صحيح شويك رواي ثقات لا مجاهل ونابن تعديل حتى ولو كان ممن ينص على عدالة الشيوخ يعني كسب يقول الله من شيخ كان ممع عدلا لكن لكسب روايات كتوثيق نية او نابه التوثيق بوي كسك تعديل نكلا او نابه تعديل بوي لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره وهذا واضح لله الحمد يعني لو شيء او بثقة ده بناك كسك يتبقى بثقة لنا لناك لحاشكالا يريد بهذا أن لا لابد أن يسمي شيخه ابيلنا ببينه تنهب الله عن شيخ عن شيخي حدثني الثقة و... نابت. لا بد أن يسمي شيخ ويصفه بأنه ثقة لا يبيني أو... وأن جاء بشر الثقة أن جاء حتى يكون معينا أما إذا قال حدثني الثقة فقط فإنه من باب الراوي المبهم هر مبهمة وهذا واضح لله الحمد قال وكذلك فتي العالم عالم كفتوى أدا برشتك أو عمله على وفق حديث ين ايش بحديثك أكاد بون مناك الدواء كاد بحديثك لا يستلزم تصحيحه له يعني هرك كا ايش أو نابت حديثك دواء أو نابي تصحيح حديثك إن با ايش بحديثك وبمقتضى حديثك ايش بكات أو نابتا نابي تصحيح لتكه ولو عالمك عالمي حديث ايش بيه حتى حكومة الحديثة كانت من اللوانيه تساهل كدبه لها يعني ايش بحديثة ضعيف كدبه يعني فتوى لسر حديثة ضعيف دابد كابو فتوى دان فتوى عالمي باشتك لسر مقتضى حديثك نابية تصحيح وإيش كردني شيء بي لسر مقتضى حديثة نابية تصحيح قلت في هذا نظر حافظ بن كثير نظري هيا لقولك ابن هي صلاح وفي هذا نظر إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث أو تعرض للإحتجاج به في فتياه أو حكمه أو يستشهد به عند العمل بمقتضاه. لما نظرتها يا بولمن او أو بابهش حديث كتابنا به أم شاطم مفتي افتى بهذا بمقتضى هذا الحديث. هل حديثها يا هل أم حدث لمبابا يا أم شاطبة مقتضي حدثك في تصحيح أو تعرض به في فتواه يعني ك... حدثك كد صحيح يعني تصحيح يعني أو في, فتو... في فتياه أو في حكمه أبي استشهد, استشهد به عند العمل بمقتضاه هل الله معنى بلغية كابية تصحيح بلان او يراسي بنامي تصحيح لو اشهد يعني تساهلي كذبين لا شيء لو ايشي بحديثك ضعيف كذبين لها شكالة تعقبه العراقي في شرح ابن الصلاح عراقي ارده لسر اوهيكا حافظ بن كثير باسي كذواردهي فقال لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث يعني ناتوا أن حديث حديثي ثرنية لا يكون ثم دليل آخر لوجه حديثي إشنا به هي قياسها هي كابو كاتا كفتو على سرشتيك أداة مرجنية لبر حديثه كبير ولا يلزم المفتي أو الحاكم أن يذكر جميع عدلته لو أشي حديثكش ينابي بلام شبه، لو أشي خياس شبه، بلام حديثكش ينابو استئناس. كابو لا يلزم المفتي أو الحاكم أن يذكر جميع أدلة، يعني لازمني أنا حاكم يعني المفتي عمودي اللي كان يباسكاد، بل ولا بعضها، ولعل له دليلا آخر، واستأنس بالحديث الوارد في الباب، لو دليل ثالبي أبي بلام أم حديثي بيني وهنابي لابرأوا با ضعيف يشبه بحديث ضعيفك باسترى لرأي لقياس لا ذلك العلماء والله ما مرجع كان ضعيف جدا نبي ضعفك يسيري هابي ولعل له دليل آخر استأنس بالحديث الوارد في الباب وربما كان المفتي أو الحاكم يرى العمل بالضعيف لو تشهر أو حاكم يعني أو مفتية لو عالمانة بيا لو كسانة بك وإشبه حديث ضعيفك إذا لم يرد في الباب غيره وتقديمه على, القياس. يعني وتقديمه على القياس لو تقديمه على القياس لو نظم حديث ضعيف مقدمه لان سر كما تقدم حكايات ذلك عن ابي داود وكوباسك باسما كبيشستر على لابو داود ريويت كراوكا انه كان يرى الحديث الضعيف اذا لم يرد في الباب غيره أو لا من راي الرجال يعني اجل حديث تر، حديث بيت أو حديث ضعيف، حديث ضعيف باشتري له شيء لأهراء لقياس، فلا موت من أماءك الضعف، ضعفك يسير بيت من رأي الرجال، وكما حكي عن الإمام أحمد ورواه أحمد الشواح كاتِرَو أنه يقدم الحديث الضعيف على القياس، موت من ضعيف يسير بيت، وحمل بعضهم عندك كان ألا شيء، عندك لا علماء ألا أو إمام أحمد ما بس في حديثه حسنة. وحمل بعضهم هذا على أنه أريد بالضعيف هنا الحديث الحسن والله أعلم وأما وقال ابن الحاجب وحكم الحاكم المشترط العدالة تعديل باتفاق كاسك حاكم شرطي اويك عدالة للشهود دابت وحكم الحاكم المشترط, المشترط العدالة تعديل باتفاق او أبيت شيء أبيت تعديل كاتي شرطي أوياك الشاهد كان يبي شيء بن أبي عدل بن كاتي حكمي شداد أو حكم دانا تعديل ابو كشكل كبوت الشاهد يمكن أجر الشطر يوابي الشاهد أجر عدل نبنا قبول ما كرد كحكمي شبيك دوا او أو حكم لسر الشاهد أنا كشيء أو أنا شايد عدل وأما إعراض العالم عن الحديث المعين، بلام أجر عالمك حديثك كحديث كتابته إيشي بيناك؟ دواء شيء زاني حديثك هاي، فليس قادحا في الحديث باتفاق كاتك حديثك هاي إيشي شيبيناك؟ أو مرجني حديثك كشيء بيت ضعيف ب. بي. شندين حديث هاي مختلف فيه هي منظري عالمك. يان بمنسوخ إيزاني يان بمجمل إيزاني يان بعام خاص إيزاني يان ألي عمل أهل سر سرنبوا حديثك الصحيح يعني شرطني أقل إيشي بحديثك نكد أو ببيت الطعن لأخذي حديثك فليس قادحا في الحديث باتفاق لأنه قد يعدل عنه لمعارض أرجح عنده مع اعتقاد صحته حديثك بس صحيحة زيني بالله ملقى الله وشهد شيئا أعضي دليلك أولا ترهي آيتك يعني حديثك تر يعني هر مسأليك لا مختلف حديث مسألة مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير راوية كمجهول العدالة يعني عدالة ظاهرة معروفة وعندالة باطنة معروفة أمل لايه هموع علماء لايه هموع علماء يعني لا زور بيزوري علماء جماهير ليس يعني ليس ليس عند الكل عند الجماهير يعني عند الكثير عند الأكثر ورنايلة مجهول العدالة ظاهرا وباطنا تقبل كاو يستسرل بزين عدالي ظاهرشية وعدلة باطنشية العدالة الظاهرة هي هي الإسلام العدالة الظاهرة هي الإسلام وعدم العلم بالمفسق هي الإسلام وعدم العلم بالمفسق مفسق بأسم فاعل مكسري سينك أما العدالة الباطنة عدالة هي الإسلام أمش فهي الإسلام والعلم بعدم المفسق والعلم بعدم المفسق فابكانت شيء تمارش العدالة الظاهرة هي الإسلام يعني كسر بزاني مسلمانة وهيش ظاهراً هيش فسقي كيشي لسر نزامي ظاهراً فش زاني مسلمانو عاد لهيش فسقي جنية أما عداليشة الظاهرة أما عدالي بعضناشية زاني مسلمان واجزاني مفسقي نية بودو شو بوا فرق يعني وعدم العلم بالنفسق كنزاني مفسقيها هياح كنزاني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 بعض الشافعية ورجح ذلك سليم بن أيوب الفقيه ووافقه ابن الصلاح وقد حرّت البحث في ذلك في المقدمات والله أعلم ألا تبي مقدمات كي يحفظ كثيرة عليه لب موزعكم يكلاك كدوتو. كابو من جهلت عدالته باطنا شيخ البنيل حاشك على العدالة الباطنة هي التي يرجع فيها إلى أقوال المزكي. يعني أبي إلا بشي بيت بتوثيق بيت، إلا بتوثيق بيت توثيق تحديدي أكان. قاله الرافعي كما في العراقي. ولكنه ولا ومن جهل العدالته باطنا ولكنه عبد في الظاهر وهو المستور. مستور جده شيخ الباني الله هو الذي روى عنه اكثر من واحد ولم يوثق مستور كسكك زياتر ليكس يعني دوبل وسروى روايتن هي لوى بلام او راويش نكرابه توثيق نكرابه قبو استمسه مستور لقى مجهول حاله فرقيه نال شيخ الباني فرق هنا نال حافظ بن حجر أما نال حافظ بن صلاح الشارزوري فرق هنا مستور جواز لا مجهول الحال ده إن شاء الله بتفصيل بسيط كاو نال حف نال حافظ بن حجر نقل شيخ الباني مستور ومجهول الحال شكر هو الذي روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق أما مستور علي أجركسي جهل عدالته باطنا، ولكنه عدل في الظاهر. بزعم الكوا في الظاهر، بزاني كمسلمان، بزعمه كمسلمان. وهو المستور، فقد قال بقبوله بعض الشافعية لا حاشك ألا شيء. في هامش النسخة الخطية من المقنع هو البغوي وتبعه الرافعي. وقال البغوي في شرح السنة ولو حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو متهم في حديثه فلا يصدق ولا يعمل به لأنه دين ولو حدث عنه ثقة وفي إسناده رجل مجهول لا يجب العمل به واجبني يا إشبك ما هذا مجهول ولا نكذبه صريحا بلان نجل حديثك وأن لأن المجهول قد يكون صالحا المجهول لو بيت قد يكون صالحا لحديث أهل الكتاب يعني بدليل حديث أهل الكتاب حديث أهل الكتاب يعني لا تصدقوا أهل الكتاب لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوه يعني او ورواية أو مجهولة وكون أهل الكتاب لا يصدقون ولا يكذبون لو شيء تشفن لو شيء راسك لو شيء راس جنك شيخ عبد بن يلبن نقول هو ضعيف ليس بقوي وما اشبهه كفو بضعيف حسابك المهم هندج للشافعيه علين مستور والاجيلات وعلى رأسهم ابن صلاح ابن صلاح مجهول لا سبر مجهول العين مجهول الحال والمستور انا حافظ بن الحجر مجهول العين ومجهول الحال فقد قال بقبوله بعض الشافعي ورجح ذلك سليم بن أيوب الفقيه ووافقه ابن الصلاح يعني الا المستور والا من من النسوي بن صلاح الروم المستور مقبول مستور مقبول تفصيل لكم نسيو لا يقوم شاء الله وتماسك عموما كيف يبدأ؟ كيف يبدأ؟ أخذك لسر مجهول قصفكين جهالة أبيت السيب الشواء جهالة أبيت السيب الشواء جهالي ذات وجهالي جهالة العدالة فإن تقسيم كثلاثي بوكا الجهالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام جهالي ذات جهالي جهالة العدالة سيم جهالة الأخبار جهالة الأخبار تشياء كسك أخوي عدلة رأي ومعنها توثيق لا وبران رواية زورة بيئية أقاركسيك بوانمنا لو وثق لو وثق أحد العلماء المعتبرين راويا ولا نعرف من أخباره شيئا فهذا لا يكون مجهولا في الإصطلاح ما دم توثق راهاتها عندها لي صحابي ما نهي كان صحابي ما نهي أحاديثي النية كابو أمم الجهالة كانتها جهالة الأخبار هند العلماء أولين أمانا مجهولة أهم صحابي أنا باب إطلاق. إطلاق عبارات بس حقيقة أنا مانا مجهول مين؟ أمت جهالك ين جهالي أخبار، أمت جايب أحسخومني، كاويك الجايب أحسخومنا أدواني كم؟ جهالة الذات، لقال جهالة العدالة، علماء النبيين أو التقسيميات، بلام زور من يعني ماويك يعني جيش ماويك بمشوا تقسيم بكرير بريكشتك عسان تلعبه جهالة الذات تقال جهالة العدالة جهالة الذات بيا جهالة الراوي تنقسم إلى قسمين جهالة الراوي نج جهال الجهل جهالة تنقسم إلى قسمين قسمية كم الذات وقسم دوام جهالة العدالة الأول جهالة الذات الراوي وهذا ينقسم الى قسمين جهال اذا انكشفت دوبشوا يكن قسم يكن من لا يعرف اسمه ولا مسمى من لا يعرف اسمه ولا مسمى وهو المبهم شون أزالنا مبهمة مثلا ويدل عليه بألفاظ عن رجل عن شيخ عن امرأة عن فلان ابن فلان عن رجال بما رجع صحابة نبت صحابة نبت صحابة مزهولة وما أشبه ذلك أما قسم يكم كجهالة الذات بيث الدوب الشوى من لا يعرف اسمه ولا مسمى دوام هلما من, من يعرف اسمه دون مسمى من يعرف اسمه دون مسمى ناوكي أزاي جايتر أقر ناوكي بزا أقر ناوي بزنين بلا نزين امنا ولا ناوي شيء ين اگر ناوي خيا هي لو بوحنا أجل هرشي مانكد مرجحيك كان اسمه ينطبق على من منهم حكمه حكم المهمل إخينا مهملاه ناوي جينا زني أصلا فقط نازني ناو ناوي شيء نازني مسمى هيك يا مهمل أما مهمل حكمي أجر أوان هاي بني ناوي كينا ناو زني بوكامي أنا هرشي أكيد كابو من يعرف اسمه دون مسمى وهو المهمل أمش مهملة أجر مسمى مسمىكي نزال شيء تحقيقا أصلا أو للتشابه هرأيكي هنا مهملة وحكم مهمل مبهم ورناجره هر سنه ديك مبهم ايتي ابو يعني محمد ايتي ابو هو رنا جدتكم كان نزا حقيقتي في سفيك يعني ذات شخصك الشخصك خويا معروفني يعني من باب اولى جاري جهاله عداله نزا ني ام شخصك اما قسميه كم كانت جهاله الذات اما جهاله العداله جهاله العداله تدوب الشور مجو الراوي المجهول عدالته الظاهرة والباطنة مقسمك جهالة العدالب شو الراوي المجهول عدالته الظاهرة والباطنة. كسيك أمن أزاني نواعتو نواعتو فلان كسي كوري فلان كسي النواقعاتو نبمها نمبهما نمهملا أزاني عينك الشيء بالان يعني ذاتك أزاني ذاتك الشيء بلان أمش بيتا شامبرشي كوا أبى تدوب شو يعني مجهول عدالته الظاهرة والباطنة فهو إما أن يعرف اسمه ومسمى اسمه مسمى كشي معروفة أزاني فلان كسي كري فلان كسي كري فلان كسي ولا فلانة شوين دانشتوه أزاني لكنه غير مشهور في غيد الرواية غير مشهور في غيد الرواية يعني دليل يكتبيني يلسر إثباتي عداليه ظاهريكي وهيش حديثي نية بطلب مشهور نية بطلبه حديث مشهور نية بلقيكيشتبيني يلسريك بزاني مسلمانة ين باكيك مسلمانة بتشي مسلمانة فهو إما أن يعرف اسمه ومسمع لكنه غير مشهور في الرواية ولم يروي عنه أحد كالسجلي والروايات نكدوه مثلا كالسجلي في التاريخ السير اعلام النبلاء لا شخصي مثلا روايات لحديث ذنين شخص ولد ومات عاش ومات ولم يعرف عنه شيء ولم نمشهور باسلامتي با وبعد بشتىك الظاهر مثلاً زاهد إجبيه قارئ إجبيه ما عرفه بشيء لكن أزانيه هي اسمه مسمى هاي وشخصه كوجياء وطبعاً يعني إسلامك الظاهر ليه ومعروف نية نبأ إمارات نبأ زهد نبأ ديانة بشتىك معروف نبأ ورواياته شنية أقرب جورك من كسىك من بوهابو نرى بو نمشورج بو باشتغل لإسلام فهذا نوع من أنواع مجهول العين اما حقا ناوي بنين مجهول العين بو مجهول العين او مجهول العين كعلماء اللين من روى عنه راو واحد هو جوري اكترى ام ازاني اسمه مسمى هي ناك ري بيخين كسيواش هي ببت بو مش قسمي كي بداني نا مشهورة باسلامتي وشتاكي الظاهر لا ده تعبزين أميرك لعمراء بوا زاهدك بوا قائمك بوا يصلي ويصوم ورواياتي شني بوا أمر حق ما مجهول العين بل من نوع من أنواع مجهول العين كنوع يشذور يعني زور مجهولة لا شوي أو جوري يس دوم وإما أن يكون غير مشهور في غاية الروايات كسيك معناه كأمش مشهورني وإما ان يكون غير مشهور في غير الروايه لكنه روى عنه واحد ولم يوثق يكني والروايه كدوا فهو مجهول العين لما ود نوع من انواع أثمان فهو مجهول العين اما اوي كافي او تري مجهول العين لا اعرفه شخصك اعرفه لا اعرفه ولا لا اعرفه ولا اعرفه يعني بونم لا اعرفه ولا اعرفه ولا يعني ولا لا اعرفه ولا اعرفه ولا اعرفه ولا اعرفه بس اعرفه ولا كان ولا اعرفه ولا اعرفه كابو مجهول ولا سلكة دوام وإما أن يكون غير مشهور في غير الرواية يعني عداله ظاهريش معلومية شخص سكة بس ما وياه توت هو لأن رواية الواحد عنه فقط لا تعطيه العدالة الظاهرة كاتك يكذل ليه الروايات لك ومعروف جنية عمك كسبون من المسلمان بوبيد يا مسلماني يا مسلماني شباب بلهم هشتيك لسر نازاني نازاني كافرة بلهم نجزاني بشيب زاني, زاني مسلمان ما شتيك معروف مين الاشتكان بس يكيق لثقى روايتي ليو هيوتو أماش هالشي مجهول عينه لأن رواية الواحد عنه فقط لا تعطيه العدالة الظاهر سيم هرلم سيام وإما أن وإما أن يكون غير مشهور في غيظ الرواية أيضا كسى كترة حر مشهورني مشهورني بيشتك لكنه روى عنه اثنان فصاعدا بلان دوكس ليو الرواية ينكدوه ولم يوثق توثيقي شنكلاو فهو مجهول الحال فهو مجهول الحال قصة أمانيكة باس منكت هيد شيخيان هيد شيخيان روايط همرنا يده نمجهول العين نمجهول الحالش كعداله الظاهر ينش معروف نية ولا تقبل روايته بو لأنه فاقد للعدالة الظاهرة عداله ظاهرش معروف نية والسر أن الرواية بوحدها من السؤالش رواية بتنها الروايات نابه التعديل لا يكون تعديلا أني كشف منا أشياء بون عن فلان روايات أكاد لا بتعديل بوي لا يكون تعديلا للعدالة الظاهرة أما جوري كم كشيا الراوي المجهول عدالته الظاهرة والباطنة جوري دوم الراوي المجهول عدالته الباطنة دون الظاهرة مجهول عداء الباطنة ببلان ظاهرة معروف بيت فهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام الأول من هو مشهور بغيد الرواية ولم يوثق وروى عنه عدلان فأكثر فهو المستور وتقبل روايته على الراجح عند بعضهم ولكن الشافعي كان يقول من هو مشهور بغيد ويقول ويقول ويقول ويقول ويقول ويقول ويقول ويقول ويقول ويقول ويقول ويقول مشغول ويقول ويقول ويقول ويقول ويقول ويقول ويقول ويقول ويقول ويقول ويقول دوان ينزيادر فهو المستور ام بيوتر مستور بوشي بيوتر مستور يعني مستور عنا عدالته الباطنة عدالة ظاهرة كان هيا دور روايتي شلوكا دو سيليور روايتي كدوة بلام كسيش عارف به نية كبيت بلام من أب زانم أم شخصية فاسق نية فاسقناك علم نية بعدم الفسق علمية بعدم الفسق، بلام عدالة ظاهرة شهية ودو كسيش عدل رواية لهيا، كوابه عدالته مستور، مستور عنا عدالته الباطنة نهزن مفسق مفسقيه يعني بلام درجات برسليش وكم عدالات ظاهرة معروفة في غير الطلب في غير الروا دوكس ليو رواية هيا، أما ور أجريت على الراجح أقر ورقيله آية ورقيله بو معناي حديثكي حديثك حديثكي حسنة يا حديثكي ضعيفة إيش بيكري يا حديثكي حسنة ين تعديل أبوي أقبل حديثكي ضعيفة أو أخوة وانشكة ألين مجهور الحال مستوراهر ألين حديثكي ضعيفة لكاتي متابعاته وليقرأ أو ما وزني. فلان ابن صلاح ومجموعة قالن قالن يعني قبول بس يعني تعديل ني شبوه. ظاهر معروفه ودوكس يعدلش ديو الرواية تكى. آية يعني, تك. آية يعني العلماء تعديل شبوه. بشر قال تعديل. هو مجهول الحالة. يا عاد علىكي معلومة إيه ؟ ضبطك إيشو مزني؟ عادةً لو بيع ضبط بتشيء معروفة باختلاف رواط أم مستورة أجل لها رسالة كتابة سندا كانت مقارنة كد بأسانيد ثقات مخالفين كد أم كبياوم مستورة ضبطي كشئني يعني حساب ضبطي شبوكي كابوهم تعليد كد وهم ضبطك شيء مقارن بالثقات ضبطك اشكاو ابي تعديل تعديل حديثك صحيح دا دانين يا صحيح لا حسن موضوع عندنا والله أعلم لا حسن كابو مستور و تعديل أما لحديث شيء ولا لحديث حسن لا عن رد أما لصراي من صلاح كشيء كمستور ولا قيد أما جواري كم من هو مشهور بغيض الرواية ولم يوثق وروى عنه أدلان فأكثر فهو المستور وتقبل روايته هل الراجح عند بعضهم بو وذلك الاجتماع العدالة الظاهرة بغيض الرواية والرواية عنه عن طريق أكثر من واحد والقسم الثاني جوري دوام من هو مشهور بغير الرواية باش تيتر معروفة مثلا زهدة مثلا إمارية مثلا قراءة باش تيكو معروفة من فلان بن فلان خزمة كريم زقوتي فلاني إن شانه عدالته هنا، عدالة ظاهرة، معروف كان يخدم، يعني إيش إيش إيش كان المسلمان يكذو، بونم نا، بون فلان كان يجاهد، يشارك، مع عدالة ظاهرة، طال طلبي شيني، كابو نتوثيقها، ومشهور شبه غير الرواية. ولم يوثق وروى عنه إمام أن كان يكس ومن وروى عنه امام قيد امامك بين قوسي كذابن وبلامن وجرينج شو كأوي كا كوتمن كا عدلان مرجني إماما أوي كم بس أم يعني إمام يك إمام بلام إمامك صاحبي غيره وصاحبي دينه فهو المستور ايضا فهو المستور ايضا على الراجح لأن من روى عدل معروف بالإمامة من روى, عدل من روى عنه عدل معروف بالإمامة في الدين والغيرة كعليك ومالك وشعبة كان كمان روى عدلان يعني أقدره عدلية والروايات بكان بابا مستور أي أقرأ إمامك وكو وقت وكما عليك وكشعبه صاحب غيره لسردين ليوا الروايات بكان أوكو الذهبي للموقضة هناك الله أبيبا شيء اويش اويش ولا إجري الحديثة يعني قولي نسائيا هناك لقل قولي شيء ابن حبان متشددون ومتساهلون هدش كان موقفه روايته إمام ذهبي. هدش كان رأي نوعي كا. أجر إمامك روايته كده أبي بشي. أبي الرأي حديثك وريكي ده. كابو. أجر إمامك يش روايتي كده. بلى معدالي ظاهري هبو. أو كاتع أبي مستور والقسم الثالث. قسمي سام. من هو مشهور بله همان أها مسهورة فهو المسهور أيضا والقسم الثالث من هو مشهور بغير الرواية كسيك بغير الرواية مشهور ولم يوثق تلفيقنا كلاوه وروا عنه عدل لكنه ليس بإمام عدلك بس إمام نبي يكس ليس بإمام معروف بالتحري والرواية عن الثقات كسك لو انا نبي كإمام لكن عدل وثقش يروي عنه فقط هو فهذا مجهور الحال أما كم من كمان حسب مطالعاتي خم برش تمك الدول عندي شي تصريح نيدو زن ولاي علمه زور بيل من فرق, فرق بو فرق لبين عداليات ظاهرة وعدلية بعضناشية وبو عداليات ظاهرة اعتباري بدانا نريه أجد بويت شي يعني ليش ما أم أمامنا جنا شيء شي صواب فمن الله هذا شيء خطأ فمنني ومن الشيطان أما كيشي زور بو حلق بي حلق ريض كيشي زور بي حلق ريض نجات من أبيض لا هندي إشكاليات لأولئك علماء هاي أنا روايكسيكيش ورقرن هاي أنا يكسيش بمسور أزانا هاي أنا دوكس أقر روايكي بمسهول أزانا هاي أنا تفريغ لبيني يعني قسيان زور مضطربة للموضوع والله أعلم كيف يصلك كتبك؟ فأما المبهم الذي لم يسمى مبهم أو يكهر أصلا نعوه نهات به الذي لم يسمى يعني لم يذكر اسمه أو من سمي نعوه نعوه نعوه ولا تعرف عينه قال لا تعرف عينه اگر يكن ناشي معروف متشابه يشبه لا من غير ترجيح حكم المهمل ولا تعرف عينه فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمنا علماء مبهم ورناجرن. ولكنه إذا كان في عصر أما أجر أم مبهم والقرون المشهود لهم بالخير يعني تابع التابعين فإنه يستأنس بروايتهم أو كاتا أقر لقل دليلك صحيحة أمشد هنا من باب الزيادة فقط يعني أدي لي استأنسيتش يا, يا دليلك علي أمشهته حديثك يعني صحيح عليهم حديثي لكن في سنده مجهول بلان مجهولك لكذا يا لتابعين لتابع التابعين لقروني مفضلة هم الله يستأنسوا بديوتي ويستضعوا بها في مواطن لا عندي شو أنا بوزيات قرون كرنوا وبمعنى بخشين أيه يعني وكم إسفاده الكلب ك أيه يعني بلى ما هاد شو الضعيف بلى مأصل أوي مش نناني شو ك الحمد لله دين بيبيسي بمني دين غيّنا عن هذا قواعدة تردسك وحديثة تردسك خذ هلاك لأدل ليك تابس بالنوع أقوالي صحابة وتابعين شترينيك فيسببني في حديث وعيفين طالما أقرحي ناتيش بكو أدل ليك استئناسي أو معلوم مادام مجهوليش أزان ريكت شي ضعيفة وقد وقع في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير والله أعلم من هذا القبيل من هذا الجنس كثير هاتوك عندك حديث هاتوك جهلة لا تابعين ده يعني تابع التابعين ده يعني هنا يعني قال الخطيب البغدادي وغيره وغير وغيره وترتفع الجهاله عن الراوي جهالي راويك لا أشد بمعرفة العلماء له يعني العلماء ناسين شخص ناس يعني شخص كأنه ناس ماشي بناصر بتوثيق واحد منهم او اكثر اغير شيشان يان زاتر تعديل يانك ابو ترتفع الجهاله عن الراوي يعني الجهاله الباطنه اللي سببوا لنا الجهاله الباطنه اغير هيك العلماء يان زيادة التعديل كسي ينكر جهه لكي بعض اللاجئ أو برواية عدلين عنه يندو عدل رواياتي لا دو عدل رواياتي لا يبكى أوجهه لبعضنا كلاجئ طبعا أم قولة صحيح نيا أم قولة صحيح نيا لا أو برواية عدلين عنه دوكس رواياتي لا يبكى أما أجر عداليه ظاهري بيت تواو بس بسأو تفصيلي كباس منك وذرياشم يعني خطيبي ببغدادي ما بس أوايع يعني أوهاشون كأما بام صراحة بيلات وترتفع الجهلة عن الرأي بمعرفة العلماء له أو برواية عد عدلين عنه أما كسك أجر لم يعرف عدالته الظاهر عدالته الظاهر لم يعرف دوك روايات اللي من مجرد الرواية شنو به تعديل شخصيا كاغر بقا ريد لها مكتبي حديث لها مكتبي تاريخ نزل يم شخصا اصلا جاري هربو يعني نبوه يعني مصمان بو يعني مصمان نبو بهيك شيء علامات شيء درنا كبه بس دوك روايات اللي كدور به بلان اقل عدالين ظاهرين مثبت بو مشهور بو بغيري رواية وطلب الرواية اللي كد او برواية تعديلة او بيت مستور او برواية عدلين عنه قال الخطيب لا يثبت له حكم العدالة بروايته ما عنه لا يثبت له حكم العدالة بروايته ما عنه قابو ترتفع الجهالة عنه بلام لا يثبت له حكم العدالة فرق كنشيا للجهالة درشيت أشيت أشي أشيت مستور بلام ناتواني بلاشيا عدل نامس التعديل يعني فرق لهو شيء آية جهلكين أروى ينا بل جهلكين أروى أقرل سر قولي خطيب رواى طيلا آية بيانا وتري عدل بيانا وتري عدل شو قعد عليه باطنين هي كابو بويا الناتشار تولو بين بيد أبيب بليد مستور هيا مجهول الحال هيا عدلي شها هي لو بينيش مستوري شها ناتشاري بو ناتشاري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 وعلى هذا النمط مشى ابن حبان وغيره ابن حبان أسرأب نمط رشتوى أي التعديل برواية عدلين عنه يعني بتعديل لداناو أحمد محمد شاكر وعلى الله بالتعديل لداناو بل حكم له بالعدالة بمجرد هذه الحالة بس حرأ واندب بب يعني من غير معرفة العلماء له أو توثيقهم له علماء بيناس ين توثيق يمكن يعنى ما دام دوكس رواية اليوم كان حكم شيء دواء حكم عدالة دواء بسريانه كاو تعديل كده بلان بلن يعني الشيخ محمد شاكر يان ابن كثير كاتي وقالن هو إمام ذهب نقلك هذا الموقضة على الشيء إن كانت تفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله ويحتج بمثله ويحتج بمثله جماعة كالنساء وبن حبان يعني أقر يكسش لي والرواية بكات ولي أقرم بس آية تعديل بوي رواية كي مقبولة بس آية تعديل بوي حافظ ابن كثير الله بل حكم له بالعدالة بمجرد هذه الحالة او أو التعديل. قالوا فأما من لم يروي عنه أما تعونا به. لئة أوسين إن شاء الله. موفق بارك الله فيكم. وصلى الله عليه وسلم.